بسم الله الرحمن الرحيم قف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إِذاَا مُتْنَ وَكُ تُرَابًا ذَِكَ رَجَعهُم بَعيدَ قدعَِمن مَا تَ قُصُ الْأَرضُ مِنْهُ معادَنَا كِتاب حَف بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهموا في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وزيناها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 ما ام مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رِزْقُ لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقٌّ وَعِيدٌ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ